1-أعوذ بالله من الشيطان الرجيم 2-بسم الله الرحمن الرحيم 3-عما يتساءلون 4-عن النبأ العظيم.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 وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا إن يوم الفصل كان ميقاتا يَوْمَ jó, fakó a csúrfát, tettun afóaja, a fütihát a szemá, fakánet a baba, a sziérte a jébál, Inna للطاغين ما آبا لا فِيهَا فيها لَا لا يذوقون فيها بردا ولا إِلَّا الا حميما وغساقا جزاءا وفاقا كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا نزيدكم إلا عذابا máfazá, hadaik, wa agnab, wa kwaibat rawb, wa käsandihaw, la ysmagun بِكَ عَقْوًا رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا الرَّحْمَنِ لَا يَمْلِكُونَ مِنْهُ خِطَابا يَوْمَ يَقُومُ الرُّوحُ وَالْمَلَائِكَةُ صَفًّا لا يتكلمون إِلَّا مَن أَذِنَ لَهُ الرُّوحُ حَمَانٌ وَقَالَ صوابا. ذَلِكَ الْيَوْمَ الْحَقُّ فمن شاء ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني